بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 ولا ينبقك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد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 إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير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 فَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيطٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَى بِي بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَانِ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده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 وهم يصطخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيهما تذكر؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيهما تذكر؟ وجاءكم النذير فذوقوا فمال الظالمين من نصيذ إن الله عالم عيب السماوات والأرض